الحمد لله الأول والاخر والظاهر والباطن له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الحمد في الضراء كما له الشكر في السراء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ابتلي فصبر وانعم عليه فشكر بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه إذ بها المعتصم وفيها الربح والمغنم وبسببها يدفع الله البلاء والمغرم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها الناس الابتلاء سنة ربانية ماضية يقلبها الله بين عباده في الخير والشر ليبلوهم أيعبدون ويشكرون ليبلوهم أيصبرون ويشكرون أم يجحدون ويكفرون ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون ألا إن مما يبلو الله به عباده نزول القطر من السماء لتصبح الأرض مخضرة فيحي الله به بلدة ميتا ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا بل جعل الباري سبحانه من الماء قوام حياة للناس فقد ذكره سبحانه وتعالى على وجه الامتنان في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وقوله قل ارايتم الماء الذي تشربون أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون وقوله وهو الذي ينزل الغيث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 أن يقدر عليهم القطرة من السماء أن يقدر عليهم القطرة والرزق من السماء ليتوب تائب ويستغفر مستغفر ويأوب شارد ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فينزل الله المطر لأمة ويحجبه عن أمة أخرى وينزله على أرض ويمنعه عن أخرى قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ليس عام ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ الآية ولقد صرفناه بيدهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أيها المسلمون إنما يشاهد في هذه الاونه من شح في الأمطار على بعض البلاد وقلة في النبات إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي التي تمنع الرزق وتمحق البركة وإن شؤم المعصية ليعوم الصالح والطالح حتى البهائم والحشرات فقد قال عكرمة رحمه الله تعالى دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم اخرجه ابن جرير في تفسيره فلله كم فشل الجهل فلله كم فشل الجهل بالدين وكتمان الحق وظهور الباطل وكم قل العدل والإنصاف بين الناس وكم قل عندهم تحكيم شرع الله جل وعلا لقد كثر الهرج وعم الجدل وانتشرت الفواحش وذهبت البركات وتكذَّرت الحياة وقلت الخيرات في كثير من بلاد المسلمين إلا من رحم الله وقليلٌ ما هم وقد جاء في الحديث أن مثل هذه المعاصي تمنع القطر من السماء ولا يغرن المرء ما يشاهده بين ظهراني غير المسلمين من الأمطار والخيرات ثم يقول ما علاقة منع القطر من السماء ما علاقة منع القطر من السماء بالمعاصي وها هم الكفار أكثر معاص منا ولا ينقطع عنهم المطر ألا فليعلم أن ما هي استدراج وتعجيل لحظوظ الدنيا وليس بعد الكفر جم أيحسبون ان ما نمدهم به من مال ومنهن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ولا يحسب أن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولذا عباد الله جعل الباري جل شأنه إنزال المطر بكثرة جعل الله جل شأنه انزال المطر بكثرة علامة الرضا على عباده ودلاله على استقامتهم على دينه سبحانه كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا والمعنى عباد الله على أحد التفسيرين أن الناس لو استقاموا على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء كثيرا لنختبرهم ونبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أيها المسلمون إنما نشكوه من شحن في الأمطار وقلة بركة فيها لهو بلاء وعقوبة أحوج ما نكون فيها إلى الرجوع إلى الله وكثره التضرع إليه وبذل الاستغفار للكريم الرحيم للكريم الرحيم وحده إذ أوصى به نوح قومه بقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأوصى به هود قومه في قوله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وأوصى به صالح قومه في قوله لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون واوصى به شعيب قومه في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ولقد أوصى, به ولقد أوصى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وجاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء, كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الا فاتقوا الله معاشر المسلمين واكثروا من الاستغفار واللجوء الى الكريم الغفار اذ لا ملجا من الله الا اليه ففروا الى الله انه هو الغفور الرحيم نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد أيها المسلمون إنكم إنكم قد خرجتوا من بيوتكم تشكون تأخر المطر انكم خرجتم من بيوتكم ودياركم تشكون الى الله كذب دياركم وتاخر المطر عن ابان زمانه وان الله وعد الداعين بالاجابه فادعوا الله مخلصين له الدين وادعوه وانتم موقنون بالاجابه اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القاسيين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القاسيين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا ولا تجعلنا من القاسيين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشرى ما عندنا. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل, واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وهذه ايدينا إليك وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارضى, وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اعلموا أن من السنة قلب الأرضية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفاؤلا بتغير الحال نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين